والغنم أن تزيد، والكفير أن تنقص. إذا ما حدفه ما ما أنا ما حد. ما في أحد. معناه لا تفي أحد. ولكن لا تكاد تجل هذا الأمر. كل أمور الخير قد أمر بها الشاب، وأمر بالأكثر منها، حتى قال وصل علي فسأعني على نفسك بكثرة السجود. لكن الأمور المحدودة مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي في اليوم والليلة ست صلوات هذا لا ممكن نعم لأن هذا غن مجاوزة أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر في الثرف عاد وأن هذا لا جفت وكذلك في الإنفاق إنفاق المال لو زاد قلنا لا يجوز ولو نقص قلنا لا يجوز ايضا ولكن الخير كله في التوصف لنا <تصفيق> من هذا القائد أن القرآن يأمر بماذا بالاعتداد في الأمور لا تزد ولا تنقص فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال إنه يجب أن نمر فيها وأن لا نفرط في شيء فنقول إن هذا من منع عن الشر لا تغلو في دينه وعلى حق ويقصر وصلى يغالب الأمور ومشروعه ويقول أنا أكتفي بما يجب قلنا إنه فاته خير كثير لكنه ليس كالأول الأول أشد والثاني فاته خير كثير ولكنه لا يقال إنك أسأت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجمع الذي قال لا أدير ولا أنقص على هذا قال إن صدق دخل جنة إن صدق دخل جنة فالحاضرين هذا أمر ينبغي أن نتفقنا له أيضا حتى في الدعوة الله يكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد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 بالحكمة العجل من الحكمة لكن لا, لا مستمر و لكن كيف تدعوه لا أدعوه إلى وقت لا حسب الحال قد يكون مثلا من غير الحكمة أن في كل وقت يمن ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاجل أصحاب الموئلا يتخول من الموئلا مو دائما يتكلم هذا كل مكان قادم الإنسان نعرف ربما إنك تكون في مكان ما هناك لنكسب شيء نعم ولكنك تكون في مكان آخر أو كذا أو في وسط آخر في نفس المكان هذا المهم إن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره. هذا ما روي الله يأمر بالعدل والاحسان ويحرم القتل تكون عدلا في جميع الأمور لا تفرد ولا تفرط هنا نعم نعم, نعم. هذا القياس ليس صحيحا لا علمت انا لا, لا وفي الحالة لا شك انه ما يجوز وان الانسان يجب ان يتقدم بدنيه لا يتقدم بحذائه او بمنديله او بسجالة ونا كان نعم, نعم. نكر بعض الأشياء فقلت أنه لعلك ما شمع الشيء حتى لا لأنني أخطاني الصباح أخطاني الصباح وبلغته ما على كل حال مختلفين في هذه المسألة هذه موضع أخلاف الصحيح نحن الحرام كما قال أشيخ نسان بن تهمية وأنه لا أجوز وفيها مفاسد غير مسألة أنه تحبس المكان على عيرك أنه تتهاون لأنه تقول مدى مكاني في أخير مكان روضة في أول الصف مثل ما رحت. رحت. إينا. نعم القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن عن تعديها وقربانها. القاعدة رقم وعشرون الخامسة والعشرون نعم. حدود الله تعالى قد أمر بحفظها ونها عن تحديها تعديها. عن تعديها وقربانها.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 وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها, عن عن مقدماتها وعسبابها الموصلة إليها والموقعة بها كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما أتوا الأزو... ما آتوا الأزواجهم الأزو... شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما, وكما, حر... وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها كما أن عصب الشر وأثاب العقوبات الجهل بحدود الله او ترك المحافظة عليها او الجمع بين الشرين والله أعلم الحدود ما حدده الله العبادة من المباحات والواجبات المأمورات ومنهيات فأما, فأما المأمورات فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وكذلك المخللات. وأما من هيئته يقول تعالى الله فلا تقربوها وذلك لأن الراعي حول الهماء يوشك أن يقع فيه فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر كان النهي عن قربانها أبعد وأوكر ولهذا الحرمة على الرجل ان ننظر الى المراه الأجنبية منه او ان يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها لان ذلك يجر الى الزنا وقال الله تعالى ولا تقرب الزنا في مسائل الرباء حرم الله اشياء ليس فيها ظلم فإنك اذا اشتريت صاعم من البر الطيب بصاعين من البر الردي الذين يساوي نصفاعة في القيمة فليس هذا الضوء نعم وهو أهون على المكلف من أن يذهب حيابية الردي ثم يقضي ثمنه ثم يشتري الطيب أيهما أسهل الأول انه يجي راع الدكان عنده بر طيب ويقول هذا أن من البر الردي وأعطي نصاع من البر الطيب وصائم بعشرة وصائم بعشرة ما في ظلم هذا حرام ليش؟ لأنه يجر إلى الربى الصريح الذي يتضمن الظلم وهي أن أعطي عشر دراهم النقدا ب عشر درهما مؤجلة وهذا هو الربى أن المحرمات يقال فيها إيش فلا تقربوها وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أو وينهى عن القرب منه بكل وسيلة ما أذكر كثيره فقليل الحرام لماذا؟ وقليل هذا لا يذكر لأنه يجر إلى شرب الكثير فيذكر فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر نعم فلذلك حرمت منه على وجه بعيد طيب أما إذا كانت الحدود مما امر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها ويعتجاء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصد و... و... و في المحللات ان ينتقل منها الى المحرمات فمثل نحن امرنا بالاكل والشرب لكن نهينا عن الاسراف ولا تسرفوا فلو ان احدا قدم له طعام شحي لذيذ فاكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، نعم وشكون يكون هذا صار. صار. صار. حرام ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمه أو أذاء إذا خاف تخمه تخمة هو أضاء هي النتل يسمونها الناس عندنا أغير أو تعيير أو عندنا هنا نسميها غيرة يعني نفن المعدة لأن المعدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضم أنتنا فيها لأن السوائل التي تذيب وتريب خبثه تعجز عنه فينتن في هذا الوعاء وعاء مختوم ينتن وتجد الإنسان إلى مثلا تجشأ يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحمي، نعم، هذا من ذاك عد الحدود في المباحة، طيب إذا الحدو الحدود إن واجبات أو محللات أو محرمات، ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوها نعم مثلاً واحد مثل ما بقى بقى بقى أو أو قال بعد 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال ريال أو عشرين تعطيني ثلاثين ألف قال بشتري سيارة بيجي وقاعد كيان تعطيني بدالها مثلا سياره تسوى أكثر من ألفين ألفين 30, 30. في السيارة في 30 نجم. اشتريها ب 20 وتعطيني هذا يجوز أس... 20 اي نعم واعطي هي تعطيني بعدين بعد سنه اي تعطينيها 30 30 ريال تعطيني, تعطيني 30 30, إيه؟ 30. هذا التقصير في التصفير إن كان باع اشتراها وهذا بدون, بدون اتفاق بينهما <مم> لا التقصير أنه إن أراد السيارة فلا بأس إن أراد السيارة ما في بأس وإن أراد الدراهم. وجعل السياره وافطة فهي هو حرار هذا السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس فذهبت الى شخص عنده سيارة وقلت باخذ منك هذه تساوي 29 الآن أشتريها منك 30 إلى سنة ما في معنى سأرادت مقصطها وبيعجل واحد هذا لا بأس به. أما إذا كان قصي الدراهم فإن ذلك له صورة كان. الصورة الأولى أن أشتريها منه بثلاثين مثلاً وأبيعها عليه هو نفسه بعشرين وآخرون العشرين فهذه حرام بلا شك وتسمى هذه مسألة العين يعني تور هذه مسألة العين إذا بعتها على شركة منه تسمى مسألة العين وإن بعتها وإن بعتها على رجل آخر وهو الشخص الثاني فإن هذه مسألة التورق وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الامام أحمد قول أنها حرام وهذا اختيار شيخ حسام تيمية وقول ثاني أنها حلال لانه كما جاد ان يشتري هذه السلعه لذاتها فإننا نقيس عليها نشتريها هذه الصلعة لقيمتها فأنا إذا شاءت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت للسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا أخر ولكن ما ذهب بين الشيخ الزلام رحمه الله أقرب الى الصواب لأن هناك فرقا بين ان أكون قصدي السلعه نفسها أو أن يكون قصدي قيمه هذه السلعه ثلاث نعم مسافيش السلام لا السلام ان اقدم الثمن واوخر المثمن أقدم الثمن واوخر المثمن وانا مريب للسلاح انا ايها المشتري المسلم مريب للسلاح اين تجرع <تصفيق> ليك أنا أعطاني أنا مثلا السلم صورتها أنا أقول أبشر منك سيارة بعد ثنة ثمانية عشر ألفا وهي تساوي عشرين الآن أعطيته ثمانية عشر ألف فهل أنا مريد السيارة أم لا مريد السيارة يعني المثال في أول ما أعطي السيارة ما أعطي الدراحب هذا وجه وجه الثاني أن السلم ما فيه ذبح معين محدد لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو اقل فربما ترصص الأشياء ولا وأنا عطيتك مثلا 20 وأنت عطيتها السياره ولا تسوي الله 15 عشر نعم ها بعض على المعارض نعم. تجيء له 15 ألف أو تخرج السيارة. 8 السيارة ناقصة. كاش يعني خلده. السيارة كانت شيلها. تخرجها تخرج ب بعشر آلاف. ما هي ما هي اشتريت هذه السيارة.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 إن. على أساس أنك في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع من السيارة بالمقدم من المبلغ المقدم، وثم تأتي تبيع على السيارة. ما يجوز ما نفس الموضوع. يعني عيب والله حرام. إيه. يعني يعطيك موقِم للسيارة ألف وعشرين له. أيه المقدم فقط. ما خال يعطيك خال. يعطي قيمة السيارة الآن. أيه. تروح تشتريها له، ثم تجيبه له ويبيع عليك لثمن مؤجر أكثر. لا يعطيك المبلغ وانت تبيع للزاني. تبيع نفس السيارة. تدفع دائم تشتغل كم شهراً؟ الأمر. سيشتري في على هذا الاقتصاد على اللي في عليه. لا اللي فهمت اني اني أنا مثل ااا تاجر. إيه. فيها تبي السيارة من المحر. وعط والمعروض عطين من الدراما اللي عطيشون من اللي عليه التقسيم هذه لا عليه هو ها. هو عليه نخرج السيارة ورجع استعمل ثمن السيارة باقي السيارة المخفر يعني سيارة بعشرين ألف اللي ت تهر للمعرض يعطيك عشر آلاف ريال لا شيء ما في يعني معناه إن أخذتها عشر ألف وكتبت السيارة على ص سا... على التاجر لا عليك أن تفاهم لا، لا، لا هناك تاجر والمدينة المدينة يأتي للتاجر ويقول أنا محتاج سيارة كذا كذا طيب، محتاج تاي... محتاج دين دراهم دراهم م... قدره ألف قلنا السيارة ألف يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح الشركة الفلانية لي للسيارة الصنف عندما تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ هذا التاجر مقدم المبلغ وثم ترجع ويكون عليك نفس الدين. أي بأخذ ترجع لنفس التاجر ويعطيك ترجع له ألف ويعطيك المبلغ هذا. منين مين جبتوا عشر؟ يعطيك فوق المبلغ المآخر الشركة عندك بنفس ومسمى عندك تيجي تحدد الأقساط على الشركة كل سنه ولا كل سنة كل شهر ريال كم تقولين؟ ما هي ما هي لا هي ماك ترى ورقة المهم الآن اللي حنا فهمنا إن تيجي لهذا التاريخ تقول أنا محتاج إلى ريال فيقول خذ خمسة ألف ريال من المعرض هذا ها المعرض مش ها خمسة <تصفيق> كتبة السيارة باسم من؟ باسمكين. الدائن من المدين؟ بسم مدين. بسم... بسم المدين. باسم المدين؟ باسم المدين. باسم المدين؟ إيوه اللي عليه الدين. الدائن المدين. زين. كتب بس بسني. الآن صارت الخمسة وعشرين ألف. القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. إيوه. وخلص نفس تشارك عليه اللي خد خد من السيارة دين مؤخر اللي انت تتجد بالاقساط. <تصفيق> يعني التاجر طلعت هنا عشرين ألف وأطلع خمستاش. ولكن كان يسجل كذا لا هذا الثاني انا الشركه مو نعم احنا احنا عادات ما قال رحمه الله تعالى السادس ساق القاعدة فايده 25 فايده الخامس والعشرة لا, الخامس لا. القاعدة لا 27 لا كثفه القاعده او فايده السادس ما, في السادسة في لكن لكن ما... نعم القاعدة نعم أحسن بسرون. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود سلس القيود إلا في آيات يسيره وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط أو شرط أو, شرطا. أو شرط لذلك شرطا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 هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة العبارة نظر وفي هذه العبارة نظر فإن كل لحظه في كتاب الله فإن الله أرادها وفي أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتسلم وقد تخفى وإنما مراد مراد وإنما مراد تظهر للمخاط المتكلم المخاطب المضاع المتكلم ما تخفى عليه ما المتكلم بالقرآن الله. الله ما تخفى عليه صوت التوهد المخاطب من قد للمخاطب وقد تخفى وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها فاعلم أن الله تعالى بذكر الاحكام الشرعية من أصول وفروع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 والمشرك ليس بيده ما يسوع له شيئا من ذلك. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> والمشرك ليس بيده ما يسوع له شيئا من ذلك. تفائل هذا القيد التشنيع التشنيع البليغ على على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديه إلا أغراض إلا أغراض إلا أغراض نفسية. ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات في التفات لا يعرفوا أنما هم عليه. أدنى, أدنى, التفات. أدنى التفات. وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لا يعرفوا ما هم عليه لا يستزي لا يستزي لا, يستجي لا من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى. ما هي القيد الذي قد يقال إنه غير مراد؟ طوله. لا برهان له به ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الايه ومن يدع مع الله الها اخر له به برهان فلا حساب هذا وان هذا موجود ولكن اراد الله عز وجل ان يبين شناعه هذا القول وفي حقيقه الامر انه لا برهان لمن دعا مع الله الها اخر نعم ومنها قوله تعالى وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهم مع ان كونها في حجره او في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فانها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبه التي في التي هي في في حجر التي هي في حجر بمنزلة بنته. فذكر الله فذكر الله المسألة بتجليه, بتجليه, بتجليه بتجليه متجلية, متجلية بثياب بثياب قبحها, قبحها لينثر عنها ذوي الباب مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات ومنها قوله تعالى هذا الشيخ هو الصحيح والدليل هو آير مراد يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح هذا الأمر لا لا لا الاشتراط الحكم لا لاشتراطا في الحكم انه قال وربائكم الله في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلما ذكر حكم الحكم في مخالفه احدى القيدين